والله جعل لكم من بيوتكم سكما وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها وَجَعَلْنَاهُمْ مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَعْضُهُمْ لِبَاسَ بَعْضٍ تَخِفُّ عَنْ ذَلِكُمْ عَيْنُ uu màặ điคm muaยu mai الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ فَذَلِكَ يُتِمُّ نِرْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا لك البلاء المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم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 وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا شركوا <تصفيق> شركات ذَ أُولائ شرًا كَ أَُ للَنجينكُ نَذَُ منِ دُكَ فَأ قَ إليجِمقَ لَئم أَْكُ وأنقوا إلى الله يوم إذن السلام